قصيدة مهداه إلى السيد حمد آل ناصر الحبابي يا حمد يا حمد يا معرب الجد يا نسر النمور يا وريث العز والمجد شباب أضوي ناصري في المواقف جبار جسور يبخر بذكرك رفيق وبن عمو خوي بوه من دون القحارة أصوكل راسه ليه قال قال أما